وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ كأمثال الرؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا وظل ممجود وماع مسكوب وفاكلة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش عربا أترابا لأصحاب كانوا يصرون على الحديث العظيم وكانوا. لا مجموع إلا مقاتو من معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون I'm قال قل لكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تؤمنون أتذكرون؟ أفرأيتم ما تحطون؟ أأتم تزرعون؟ أم نحن الزارعون؟ لو نشأ. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مجهنون وتجعلون رزقكم أنت كنت تكذبون فلولا سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت